بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همذة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لن بذن في الحطمة وما مات الحطمة نار الله مقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصده في عمد ممدده.